كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد تصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكفرتم من الإنس وقال أولياؤهم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 يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذَلِكَ أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون